لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله تريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون